ان عن ما فيه تشبه بهم او زعل لشيء من خصائصهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله اذا لا يكون هل يجوز هدم كنائسهم وكسر صلبانهم ولماذا إذا كانوا أهل الجنه فإنهم يقفون على كنائسهم الموجوده قبل دخولهم بالعهد فلا يجوز هدمها وذلك لما فيه من نقض العهد لان من العهد عليهم ان يتركوا واما كسر صلبانهم هي جزء إذا أظهروها بما بين المثلمين وأعلنوها أما إذا كانت داخل بيعهم أو داخل معابدهم فلا يجوز لأنه إذا ذلك شيء من التغسف أو التدخل هي شؤونهم وخاصة يقول ذكرت هنا أن لا يلبسون القليس وتغل ولكن لكن السؤال هو أنه إذا ذهب الإنسان الى بلادهم فانه يلبس في لبسهم فهل هذين من التشبه بهم ويتركوا الإمامة والقلانتهم وأن بعضهم قد يتركوا الصلاة خوفا من, خوفا من إظهار أن من أظهر هذا الدين يقتلوه ذكرنا أن هذا الذي أفعله هؤلاء الذين يسافرون إلى بلادهم اللهم يزعمون أنهم يتعبضون للشهرة يقولون إذا لبسنا لباسنا صرنا محل شهرة لكن هذا لا يبرر وكذلك نساءهم لا يبرر تسييرهم لهن ولا متابعتهم ولا تذغط النظر إليهم أن يكونوا مبرروا لسفورهم بل تزم المرأة حالتها وتكسبتها مما كانت الحال لكن قد يقول بعضهم يضغل بالعدل في كلها إن هناك لصوص إذا رأوا الأجنبي الذي عليه ميزة الخاصه يقتله ويأخذ ما معه من النقود يعرفون ان معه شيء من النقود ان جاء به وليس هناك قصاص وليس هناك اقامه حدود وليس هناك اخذ بالحق من, من الظالم فيضيع دم ذلك المسلم فيقول قد يكون هذا مبررا اذا كان هناك اعتداء وتلصص بخلاف ما اذا كان امنا يمشي مع الناس وليس عليه مخافه ولا يستطيع احد ان يخصهم بين الناس على اي شيء ان يبتعد عن الاماكن التي قد يكونوا فيها تنصص واختفاء وهذا يقول نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج المشركين من جزيره العرب فكيف نعقد لهم الجنه في بلاد العرب المسلمين بل يجب علينا ان نخرجهم من بلاد العرب الذين اهلها مسلمون وصحيح أنه عليه السلام امر باخراجهم من جزيره العرب ولكن جزيره العرب هي نجد والحجاز وبعض الاحاديث ليس فيها الا اخراجهم من الحجاز فقط ولكن اكثر الاحاديث فيها انهم يخرجون من الجزيره كلها الجزيرة تبدأ من البحر الأحمر إلى الخليج إلى حدود العراق واليمن داخل فيها ماذا ذلك فإنه ليس من, بلاد المس... ليس من بلاد العرب فمصر مثلا بلاد عرب ولكن ليس من جزيرة العرب وكذلك سوريا وما اتصل بها غالبها وكذلك الشام باكمله وأغلب العراق وما وراء النهر وايران وما اتصل به وهكذا افريقيا وما اشبهها ولو كان فيها ارض ليست من جزيره العرب فاذا كان اذا استولى المسلمون على بلاد من تلك البلاد اقر اهلها عليها بالجزيه فهناك فرق بين اخراجهم من جزيره العرب وعقد الزمة لهم وهم في بلادهم الصحابة عقد الزمة لاهل الشام ولاهل مصر ولاهل العراق ولاهل فرسان. ما يقول تغيبنا بعض أهل الغرب يتصفون بصفة الوثام العدي صحيح ولكن إذا جئنا للتجار وأصحاب المحلات نجدهم كذلك يتصفون بهذه الصفة ولكن يتصفون بها فقط ليتكون سمعتهم حسنه وليكسبوا كثرة المسترين والاموال ولكن هم في الحقيقة غير ذلك فما رأيك, فما رأيك وأعتقد أن أكثر أهل الغرب كذلك ذكرنا خلاصة ما قال هذا السائل أن هذه الصفات الأولى ان يتصف بها المسلمون وان الذين لم يتصفوا بها من المسلمين ان قد تخلقوا بما يذمه الاسلام وان الذين اتصفوا بها من اعداء المسلمين مثلما ذكر السائر قاضتهم بذلك كسب المشترين وكسب العمال ان صلبان النصارى على فرش المساجد ما حكم هذه الصلبان في بيوت الله لعل لا, لا, لا يصير ان شاء الله لا لا. النقوش التي في المساجد هي الظروش ليست مقصودة وليس هي صلبان حقيقية ولو كان فيها خطوط فيها اعتراض كاعتراض الصلبان لكن ليست صلبان في الأصل ولا يقصد بها ولو مشينا على ذلك لأزلنا كثيرا مما يوجد في الدول من السبابيك وما أشبه الأصل إن شاء الله أنها ليست صلبان هذا يقول المعاهد المستأمن كالذمي في هذه الأحكام نعم، معنى أنه يلزمه أن يتميز ويحرم على المسلمين احترامه إلى آخر ما ذكر المعاهد المستأمن بهذه الذمي هل يقتل المسلم بقتله الذمي عندن وما من حول قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل المسلم بكذا وهل قوله تعالى اننا سب الناس مطلقة مع القول بأنه شرع لنا في هذا السؤال عدة فقرات الأولى نقول لا يقتل إذا قتل مسلم جمياً فعليه الديئة وليس فيه قوت لهذا الحديث لا يقتل مسلم بكافر حديث مشهور عن علي وغيره معناه أن المسلم ليس كفر الكفر الكافر ليس كفاء للمسلم فلا يقتل به والما الآية أن النفس بالنفس المراد بها في القرآن نزلت هذه الآية حكايتاً لما في التوراة وكتبنا عليهم بها يعني في التوراة أن النفس بالنفس إلى آخره ولكن لما جاءت هذه الآية في القرآن دل على أن هذا من شرع المسلمين من شرع المسلمين والقصاص بما بينهم فتقتل الناس بالنفس وكذلك الحديث حديث ابن مسعود يحلل ذا مبنئ المسلم إلا بأحدى ثلاث. السيب الزاني والناس بالنفس ولكن لا يدخل في ذلك من قتل معاهدا أن يقال الناس بالنفس لعدم المكافأة يقول في كتاب شروط أحد الزمتي أنهم هم الذين شرطوا على أنفسهم ولم يشترط المسلمون ذلك عليهم لدليل قول عمر امضي لهم ما سالوا فهل معنى ذلك انه ليس هناك دليل شرعي على مهل لبس الزنار لركوب ومن أركوب الخير ومن أركوب الخير وجز النواصي علما بأنها لازمت في عهدها عليه الصلاه والسلام وعهدها لذلك لم يتزم شيئا بمهل تلك الامور تلك السرطة التي ذكرنا أنلوها هم ولكن بعدما أجزمهم المسلمون وكان عبد الرحمن بن أغن قال إذا أقررناكم التزموا لنا بكذا وبكذا وبكذا اكتبوا ذلك على أنفسكم فكتبوا فإننا نلتزم على أنفسنا بكذا وبكذا بأن لا نفعل كذا وبأن لا نفعل كذا وبأن لا نفعل كذا ويمكن انهم طلبوا الامان بهذه الشروط لان المسلمين قالوا ما نؤمنكم الا بشروط فقالوا نلتزم لكم بكذا وبكذا وبكذا فاذا خالفنا فلكم علينا ان تقاتلونا فعلى كل حال قول عمر امضي عليهم ما سالوا يعني ما التزموه وما طلبوه فأن لبس الذنان إلى آخره فهو من ميزتهم وخواستهم التي يتميزون بها فاذا كان يلزمهم التميز الميزه لبس الذنان ومن عركوا بالخير من الجز النواصي إلى هذا فلا يقوم لا تيقن فالنجاري الصليبي يقوم بدور خاطئ في طبيع أحد أن أجي لهم ونشره إلى ونسخ النشرات الحاقدة التي تطعنه القرآن فهل يجوز استباحته وك... استباحته وقاتله استدراجه وقاتله إذا امنت الفتنه خاصة أن حكومة البلد لا تهمها هذه الامور كثيرا إذا كان في بلاد المسلمين وقد قام قام بهذه الاعمال التي اخذ عليه العهد الا يقوم بها اعتبر ذلك ناقضا لعهده يرفع امره الى والي المسلمين ويقتل واما كونك تنفرد بقتله قيله فان ذلك فيه تامل لان تامينهم ظاهرا يعني خيانتهم باطنا يؤدي الى ان كل من تمكن من انسان قاتله والدعى أنه يفعل كذا وكذا ما حكم القيام في اليهود والنصراني أثناء امروا لهذا الطريق ورد يمكن ذكرنا في الجنائز حكم القيام للجنازة أن النبي عليه السلام كان كلما مر فيه جنازة قام حتى تتوارى فمفت به جنازة يهودي فقال فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا وفي رواية إلا ما قمنا للموت يعني مهابة الموت أو كما في الحديث لكن نسخ القيام فثبت أن النبي عليه السلام مفت به بعض ذلك جنائز مسلمين ولم يقول فدل على أنه يجوز القيام وغيره وان القيام إنما هو لهيبة الموت لا لسعظ ذلك المقوم له ما حكم الحضار المصحفي إلى المريض المستشفى ليستنسخه مع العلم أنه أن يستفيد منه ما العلم أنه عند النوم وبعد النوم يلمس النصح بعض النصارى من الممرضات والممرضين نقول الاولى انه لا يمكن من المصاحف وانما يعني يشرح له بعض تعاليمها وما اشبه ذلك واباح بعضهم ان يطع المترجم الذي هو ترجمه معانيه لا لانها لا يجوز ترجمة حروفه وما دام انها ترجمه معاني وليس فيها المصحف لا باس اما اذا كان مسلما ليستفيد منه لا باس لكن يفعل كما يفعل عند الصلاه ما دام انه يصلي يتيمم كذلك عند القراءه يتيمم أو في كل تمثل من الوصفانية اوه اما ان يمكن منه ذا ليس بمسلم ذا لا يجي يقول ان بعض الرلماء يقول ان بعض الرلماء قال لك النصراني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فقولوا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما حكم هذا الفقه الجديد هذا الذي قاله خاله النصوص هذا كل اقتصر له عليكم كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام ولو أنه اتى بالرحمه وبالبركه قل عليكم اذا كان صادقا فعليه واذا كان كاذبا هذا نجد, أن نجد الان اكثر النصائح تطبع في المانيا ما ننكر هذا ولكن ليس على المسلمين فاذا اختلسوها صاروا يتنكرون بها فليس المسلمين عليهم ولا يجوزون <تصفيق> لا على كل حال يطلعها مسلم وغير مسلم على كل حال نقول ان تمكين النصارى منها لا يجوز لكن اذا كان لهم تذكر منها والذين قد يطلعونها يمكن أنهم يقصدوا بذلك أنهم إذا قرأوها رب ربما أنهم يخدمون كل الذين يترجمونها. هل يجوز أن نضيق على الكفار بشكل عام؟ كان نضيق عليهم في مواقف سياراتهم ونحن. والله يعني هذه فكرة، ولكن ليست هي التي وردت في الطريق. اللي الطريق مثلاً أنك. تشعرهم بأنهم أذلة إذا مشوا مع هذا الطريق فأما تضيق يعني تسد على سياراتهم مثلا وتضايقهم هذا ما يشعرون بذلك لكن قد يشعرون بسوء المعامرة كذا يكون تالية البنية تارة معنوية رحيانا ذكرت هذا ولمكمله يعني التالية المعنوية هي الحسن والبهاء والجمال في المساكن، ولكن قد تكون المعنوية أخصاً منفسية. إذا كان طبي... طبيباً ماهراً نصرانياً وأراد طلبة المسلمين الاستفادة من علمه، فلا بد من إظهار التحيه له كما ترون في ذلك. بكل حال. ما دام أنه نصراني ومقابل على نصرانيته فيعامل لمعاملة النصارى الذين يشعرون بظل المعشرك وبعز الإفلام فإن كان المسلمون هم الذين احتاجوا إليه وجاءوا إليه بلاده ليتعلموا منه فهو بلا شك لا يعطيهم ولا ينصح لهم ولا إلا إذا احترموا فأما إن كان جاء هو إلى بلادهم فلا ينظر لهم أن يظهروا له شيئا من التعظيم ولا الاحترام ولو أنه ماهر وطبيب وعالم وعارف وما أشبه ذلك فإن حاجته هي التي جاءت ولو أنه قد فرض له مرتب ضحمن منزلا ضخما منحو ذلك فإن ذلك لا يرفع معنويته بل هو لا يزال غليلا حيث جاء لحاجة نفسه ولو أدى ذلك إلى عدم نصحه ولو لأنه مشروط عليه أن ينصح ولو أدى ذلك إلى سرعة انصرافة لأنه يوجد غيره إذا كان الزم لا يعرف العربيه وانا لا أعرف لغته، فكيف أرد سلامي تقولوا عليكم يا سلامة <تصفيق> <تصفيق> بالإشارة سلامة عليه بالإشارة إذا أهدى من المسلم هدية من يجب للمسلم قبولها وعملها <تصفيق> سواء فيما أكله مشروبا أو ملبس أو غيرها <تصفيق> هذا اخذ كان يكمل لديه لا يكون في شيء من التغريب ونحو ذلك ثبت انه على السلام قبل هديتك بعض امماء وملوك النصارى في ملك مصر وغيره والنا لاسم ان تقبل هديه امها وقد كانت مشركه فمثل هذا لا بأس به ولكن إذا أخيف أنه يقصد بذلك دعوتك إلى دينه فابتعد عنه ولا تقترب منه يسأل يقول أن لا نخرج باعثا ولا شعاني ببعض النسخ شعاني صحيح أن الكلمة مختلف فيها من شعانين هذه أكثر في كتب المسلمين من بسين ولكن في كتب النصارى المنجد وغيره يرجحون انها بسين وهي شيء آرات من دهر. إذا كان واحد من أهل الذنة يرجى إسلاما هل يجوز له قراءة القرآن وتصديره من مجالة مصافحة وغير ذلك من أحكام أهل الذنة؟ الذي يرجى إسلامه يلقن الاسلام الإسلام ويشرح له ويعلم التعليم الذي يكون جالبا له اما تصديره قبل ذلك وكذلك وكذلك احترامه بما يخالف شروط أهل الجنه فلا يجوز إلا إذا اسلم في حديث رحمن بن غن ضعف شديد جدا في لا يهبط ثم إن لو فعلنا ما ذكر فيه لما اتضح لهم سناحه ديننا بل سيكرههم هذا لنا ما ان يقولوا لو صح الحديث لقبلنا على رأسي والعين أما مع الظرف الشديد فلا يلزمنا ذلك بلا شك الا بحديث صحيح ما حسن التعاليم التي ذكرت في هذا الحديث كلها يجمعها تمييزهم تميزهم عن المسلمين وتميز المسلمين عنهم وهذا داخل في قوله من تشبه بقوم فهو منه. في منع التشبه بهم ويجمعها أو يغني عنها هذه التي فيها احتقارهم تحديث الصدقهم لا يضيقهم لا تبدأهم بالسلام وكذلك الإسلام يعلو ولا يعلق هذه احاديث صحيحه فإذا أخرنا هذه الحديث عرفنا أنهم ما دام أنهم باقون على كفرهم فإنا نميزهم حتى يعرفوا وحتى لا يستبهوا بالمسلم هذا من جهاز ثم مضعفهم يعني معاملهم بما يدل على ضعفهم وذلهم وحوالهم هذا مقصد آخر فحديث عبد الرحمن هذا مشهور ان تناقله العلماء وذكره ابن كثير التفسير كما ذكرنا وراه كثير من الائمه ولو كان في سنده ضعف لكن مقتضاه صحيح ومعانيه صحيحه يعني داخله في غيرها من العمومات كذلك وذكر الشيخ سعد ان فيه يعني بعض الفقرات رويا يعني ارويا لها شواهد <تصفيق> ويقول اختلط الحابل بالنابل هذا اليوم فلا يعرف بعض المسلمين من قائدهم أليس مقتضى ان هلا نسلم على من ثبث علينا حاله المطلقة حتى يتبين ذلك ولو كان ذلك يعني ترك السلام على المسلمين نحن نقول إذا تحقرت بأنه مسلم أردت ذلك فإنك تبداه بالسلام أما إذا شككت فيه فلك ان تتوقف هل لبس المسلم القميص يستروع المعروفين في غالب بلاد المسلمين القميص والبنطلون ولا من أصل بلاد غير المسلم هل يسلي عليه حكم التشبه به وتجري عليه الأحكام على كل حال هذا اللباس في الأصل أنه من لباسه من لباس غير المسلمين ولكن قد تقول إن كثيراً من البلاد التي أهلها مسلمون كمصر وإستان غلب على أهلها هذا اللباس فأصبحوا لا يعرفون إلا تلك الألبسة القميص والبنطلون ما يشبه ويكون غريباً عندهم من يلبسوا لباسنا هذا القميص الذي هو في الجيب على أكمان ما نحن إذا كنت في يعني تستطيع ان تظهر لباسك العادي الذي هو الثوب ذو الاكمام وكذلك الغمامه وما اشبه ذلك فهو الاولى حتى في البلاد التي اهلها مسلمون ولكنهم يرتدون هذا اللباس فليفهم من قصه ابن عمر لما سلم على كافر طلب رد السلام يهم دعاءه بان يكسر الله ماله اولاده فليفهم هذا الجراز الدعاء للكافر نقول ما دعا له بكثرة الأموال والأولاد إلا لكثرة من ذكره وقوله حتى تكثر الجزية أو أكثر للجزية لأنه تقدم أنه إذا كان غنيا كثير المال فجزيته ثمانية وأربعون دينارا. وإذا كان متوسطا فنصفها وإذا كان فقيرا قريبا إلى الفقر فنصفها وإذا كان له أولادا باذغون فعليهم أيضا فما قصد به إلا, الا هذا المقصد فهو كالدعاء لهم بقول النبي عليه السلام يهديكم الله ويصلح بارك الله في كثير من البلاد الاسلاميه اليوم يبنون الكنائس ويفعلون كل ما يعتقدون بصحته ويدافع عنهم بعض اهل هذه البلاد من ان ذلك حريه للاديان فما هو قولكم هذا صحيح انه من غربه الدين وإلا فلا يجوز لا يجوز أن يمكنوا من بنيا تجديد أو تأسيس للكنائس هذا إذا كانوا في بلاد المسلمين التي استولى عليها المسلمون وأما إذا كانوا في بلادها مستقلين عن المسلمين وليسوا أهل عهد ولا احدث المحل انهم يدلون ما, ما يدل <تصفيق> نعم متى تمكن من المسلمون فانها تهدم تهدم ويبنى في مكانها مساجد يقول الله تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باعصينا منها ارض ورد فالردي على الكافر وعليكم فكيف نوفق ما يقوله المراد هنا التحية بين المسلمين الآية التحية بين المسلمين يعني الله تعالى قال في آية أخرى وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة فلا يدخل في ذلك التحية على الكافر هل يجوز للمسلمين أن يسكطوا بعض الشروط يعني هذه المسلمة إذا كان الأهدن الذي العقب جديدة ولا كل حال قد تقتضي الحال انجماز ذلك بل قد يقتضي ضعف المسلمين أن يلينوا معهم وأن يعطوهم مالا إذا ضعف المسلمون قول الكفة ثم قوله ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف ثم قال إذا إن لن يصر ما معنا لن يصر هل هو عائد على العهد أم على عكب البيع الصحيح أن أنه عائد على البيع يعني إذا باعوا إذا استرعوا مصحف فالعقد باطل يرد المصحف على صاحبه عندما يتخرج بعض الطلاب بعض المراحل التعليمية ويتوظف بعضهم يعمل وليمه يدعو فيها أقارب وأفتقعة هل هذا تشبهم بالكفراء لا ليس تشبه إن شاء الله إنما هو على وجه الشكر من كان أحد أبويه التعشر فما حكم مصافحتها والسؤال حالها وتهنياته لغير غير ذلك لعلكم تتذكرون ما مرضنا أنه يتبع أحد أبويه في الدين الطفل يتبع أحد أبويه في الدين فإذا كان في دراء الإسلام وأسلم أحد أبويه ألزمناه بأجلس والحقناه بأحكام المسلمين لكن انكبر واختار الكفر حكمنا بأنه مسلم ومن بعد نجينه غطل نظى كثيرا من الناس في هذا العصر وفي الأعيان وكذلك من العادات وضعوا موائد الأكل عند المساجد ويأكل الناس منه فإذا خرغوا منه وجد بقرهم وجد بقرهم كريا ما دوهم للأكل فما الحكم في ذلك يعني كان يعني لا بأس بأطعامهم إذا كانوا مثلا يعني لهم حق الدوار يحسن اليهم لا يحسن كان مثل هذا أولى بأن يطوا هذا الأكل من أن يقذف به الزبالة نحن نرى أنه النم أولى بذلك إن شاء الله. والله أعلى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤنِّف رحمه الله تعالى فصل ومن أدا من أهل الزنة بدل الزبية أو أبا الصغار أو أبا الزام أحكامنا إن فقض عهده لقوله تعالى حتى يُعْفُلْ زِبيةَ عِيَّدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ الله رحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محبه هذا الفصل آخر فصول الجهاد فيه ما ينتقم به عهد الزني أو المعاهد أو المستأمن وذلك أنه يؤخذ عليهم العهد بأن لا يذكر الإسلام والمسلمين إلا بخير وأن لا يعتدوا على الإسلام ولا على أفراد المسلمين وأن يقوموا بالأحكام التي تقدمت يؤخذ عليهم بذلك عهد وميثاق فاذا قاموا بذلك كما تقدم تفصيله فهم مؤمنون على جمائهم واموالهم ونسائهم وذراريهم واذا أحلوا بشيء من ذلك انتقض عهدهم وحل قدم أحدهم مالوه ولم ينتقض عهد نسائه وذريته فإما بذل الجزية فهو أول ما شرط الله بقوله حتى يعطوا الجزية فمن امتنع من بذلها فلم يفي بالشرط الأساسي من اقراره سواء منعها كلها أو منع بعضا منها وهو قادر وقد تقدم أنه يفرق بين الغني والفقير فإذا كان غنيا فإنه يفرض عليه مثلا ثمانية الأربعون والمتوسط اربعه أربع عشرون والذي دونه إثنى عشر وتسقط عن الفقير فما دام انه غني ولو متوسطا فلا بد ان يذبح واما الصغار فتقدم أنه شعوره من نفسه بالذل حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون ولأجل ذلك اذا امتنع من الصغار انتقض أهده قالوا لا بد وان يعطيها عن يد فلا يرسل بها غلامه ولا ولده ياتي بها هو ولا بد وان يسلمها بيده وهو قائما لوكيل المسلمين وهو جالس حتى يكون ذلك من الصغار المسلم جالس يتناولها منه وهو قائم ولا بد ان يطال وقوفه وتجر يدعه يطال قيامه قبل ان تقبض منه وذلك من الصغار ولا بد أيضا أن يكون على هيئة الذل يشعر من نفسه بأنه ذليل مهين حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون فمن امتنع من هذا أو من بعضه انتقض أهجه من امتنع عن الصغار لأنه شرط شرطه الله وأن التزام أحكام الإسلام فإن ذلك مما شرطه شرطه على انفسهم ومما دخلوا به في العهد ان تقدم أنه ينزم الإمان أن يأخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض فإذا لم يلتزموا أحكام الإسلام التعاليم التي مضت كلها من أحكام الإسلام يعني لم يلتزموا لم يمتنعوا من, من الزنا مثلا ولم يمتنعوا من إظهار الصلبان ولا من إظهار الناقوس ولم يمتنعوا من من امتهان القرآن ولم يمتنعوا من إظهار الجهر بكتبهم أمام المسلمين ولم يلتزموا أحكام الإسلام عليهم بالقصاص مثلا وإقامة الحدود وما أشبه ذلك لم يعترهوا بذلك فإنه ينتقض بذلك عهدهم فكل هذا من نواقب العهود وجميع ما تقدم لا بد منه يعني إذا جهروا بكتبهم او لم يلتزموا لم يلتزموا ترك بنائي الصوامع والكنائس والمتعبدات او اعلى البليان على المسلمين ونحو ذلك انتقضت بذلك زمامه. لا او زنا بمسلمه اصابها بنكاح انتقض عهده نص عليه لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه انه موت عليه رجل اراد استكراه امراه مسلمه على الزنا فقال ما على هذا صالحناكم فامر به بيت المقلب ينتقض عهده بأدنى بشيء من ذلك فاذا قتل وكذلك إذا زنى ونحو ذلك القتل يعتبر بذلك انتقض أهده قد تقدم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي ابي يهودي قد رضى رأس جارية فأمر به أن يرضى راسه بين حجرين لما اغتصبها على اوضاح يعني على حلي من فضة بيديها ليقهرها وقتلها على ذلك فانتقض عهده وقتل كذلك هذا الاثر عن عمر انه قتل ذلك الذي حاول امراه ليفجر بها مع انه لم يفعل ولكن وحاولها فكان ذلك ايضا ناقضا لعهده فامر به فصلب الى ان مات او قتل وكذلك لو حاول نكاحها بالنكاح يعني بالعقد فان ذلك ينتقض به عهده حرام على المسلمة أن تنكح كافراً ذمياً أو غيره وحرام عليه أن يتزوج بها ولو زواجاً بعقد وبشروط وذلك لعدم الكفاءة يأتينا النكاح قول الله عن الاستدلال بقول الله تعالى ولا تنكح المشركات ولا تنكيحوا المشركين ولا تمسكوا بعصم الكوافر فما تحل ولو ان مسلما رغب الى ذمي او معاهد وخطبه يعني طلبه ان ينكيحه ابنته المسلمة فان ذلك المسلم يعذ يعذق يعذق ويعذق فило قرض الكافر ورغبه في أن ينكحه. وهكذا عرفنا بذلك أن, أن هذا ما يجوز وأنه وأن فعله أو محاولة فعله ينصب كذا. او قطع الطريق انت قطعته لعدل وفائه بمستنظيمة من امن جانبه قطع الطريق ان يقف في طريق الناس للمرضى فيأخذ من نرضى به قتل قتلا او سلبا او نهبا وقطاع الطريق هم الذين يقفون في طرق الناس ويحاربون ومما اذكرون في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى آخره فإذا كان من المسلمين قاطعوا الطريق فيأتينا أحكامهم بآخر الكتاب إن شاء الله أنهم إن قتلوا وأحد المال قتلوا وصلبوا وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم يصلبوا وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطع من كل منهم يد من جانب ورجل من جانب وهذا معنى قضيها تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن قطعوا طرفا من مسلم تعين وتهتم القصاص ولو عفى ذلك المقبوح وأما إذا أخافوا ولم يقدر منهم لا قتل ولا أخذ مال فإنهم ينفون من الأرض إما بالسجن وإما بالإبعاد والتفريق أما إذا كان المحارب والقاطع ذميا أو معاهدا يعني كافرا فإنه فانه ينكث عهده بمجرد محاولته بمجرد محاولته لقطع الطريق وقوفه في طريق المسلمين ومحاولته ان ياخذ ان يسرق ان ينتهب ان يقتل ان يوقع المراه ان او محاولته مثلا ان يهجر بي بامرأة أو او نحو ذلك كل ذلك ينقض أهده. وذلك لأنه تعطى مالاً يحل لك كما قال عمر اننا ما على ذلك. ما على هذا أقررناكم. أقررناكم على أن تؤمنون وأن نأمن من سوءكم وشركم. أو ذكر الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء. او ذكر كتابه او دينه بسوء فانتقض عهده نص عليه بما روي انه مصيد لابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان راهبا اكتب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته انا لم نعطي الامان على هذا نعلم ان من سب الله او سب رسوله او سب دينه او سب كتابه انه يقت فالمسلم اذا سب الله تعالى أو سبّ رسوله او أحد رسله أو سب دينه وتنقصه فاعتبر مرتداً بذلك إذا كانت المسبه صريحة ثم يأتينا حكمه إن شاء الله في باب حكم المرتد في آخر الكتاب و أنفلة لما تحصل به الردة ولا شك أن من أعظمها مسبة الله سب الله تعالى إما بإهبات صفة نقص وإما بنفي صفة كمال وإما بنفي ذات أو نحو يعتبر هذا مسبة فإذا تنقص الله تعالى بأنه لا يعلم ما يخفيه العبد أنه يخفى عليها ويجهل شيئا من أحوال العباد وتبر هذا سبا وكذلك سبه مثلا بأنه يخفى بأنه لا يرى أو لا يسمع ما يقولون او نحو ذلك اعتبر هذا مثبتا ومن المثبت اهبات اله غيره او ومن المثبت اهبات من يستحق شيئا من العبادة لغيره او جعل غيره مساويا له وارفع الضعيف في منزلته وذلك غاية المثبت والتنقص الحاسل أن أن أن النبي يحدث ذهادات الله تعالى كثيرة سواء كان بإثبات صفة نقص أو بنفي صفة كمال والأنذرة واضحة <تصفيق> إلا مثبت النبي عليه الصلاة والسلام وأنذرتها واضحة أيضا إلا تكذيبه بأن يقال إنه كاذب أو إنه مدعي لما ليس له وكذلك بنفي رسالته أو نفي علمه بما أرسل به أو صفته بالجهل بما أنزل إليه أو ما أشبه ذلك يعتبر هذا مسبت وكذلك نور مسبت له أيضا وإن كانت عند كثير من الناس ليست مسبت من, من ذلك يطاؤه ما لا يستحق يعني رضعه إلى أن يجعل له شيء من الربوبيه أو شيء من الألوهية فإنه مثبت لله حيث جعل المخلوق ولو كان نبيا بمنزله الخالق إما في الملك يتصرف وإما في التحكاك التعظيمي الكبير وأما المثبت الكتاب القرآن فقد تكون بالطولة قد تكون بالفعل فمن ادعى انه له متخال مختلف او مطلب او انه كلا قول البشر فان هذا سب ومن مزقه او القاه في القمامات او داسه وطئه بالفذائي او ما اشبه ذلك فان هذا مثبت ما اكبره كنفرا وردا فإذا بدر ذلك أن يتساق مسلم أو للمي يعتبر مفدد الظلمي يقترب بكل حال وقيل إنه لا يستثاب وأما المسلم قال بعضهم إنه يستثاب إلا إذا تكررت ردته أو تعدى على مسلم لفتن خوفته عن دينه في سفة عهده لأنهم دون يعم المسلمين أجب أمانا قاتلهم لهم لذلك ان تجد تتعوها واجه في سنة تأديه على مسلمين بقتل أو بمحاولة القتل فإن ذلك يخل بالأمان ونحن لا أملناهم أملنا على أن يؤمنون فإذا حاول ان يقتل مسلما أو شهر عليه سلاحا فإنه ينتقر بذلك أهلا كما أن هذا شعر السلاح مسلم لا استحقب العذاب بذلك وكذلك إذا حاول ذتنا مسلم وهذا مع الأسف موجود بكثرة فمفتنا في الدين فكثير من الذين دخلوا هذه البلاد المملكه من النصارى يبثون نصرانيتهم عند السذج والجهله تاره بالكلام يشككونهم برساله محمد صلى الله عليه وسلم ويدعون الى القول بان بان عيسى هو الله وهو هو ابن الله وأن رسالته شريعة باقية ويقول أنتم توافقون على أن عيسى مرسل ونحن لا نوافقكم على رسالة محمد والمتفق عليه الذي هو عيسى لا من المختلف فيه الذي هو محمد وهكذا ويبثون أيضا نشرات يا تشكيك في الشريعه وطعن في القرآن وجعوة إلى المسيحية وتشكيكم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المرسل ويقول حتى ذكر لبعضهم أنه قال له واحدا عيسى ما بشر إلا بأحمد قالوا مبسرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد نبيكم ليس هو احمد انما هو محمد ليس هو الذي بشر به عيسى فالمبشر به لا يزال منتظرا فيشككون بانه هو محمد لانه اسمه محمد واحمد بانه مشتق من الهند، وكذلك ببشراتهم في دعوتهم الى شيء من المعاصي تزيينهم للربع الذي يستعمل في البنوك رحوها وتزيينهم لاستحلال الخمر وإباحاتها في او وفي كلام ودعوتهم إلى ذلك كل هذا منتشر أن يتعطى كثيرون فنقول إن من عشر عليه من هؤلاء المستأمنين الذين في النَّهْجِ أنهم جاءوا لمفلعتهم جاءوا لأجل التكسب من هذه البلاد ومع ذلك يحكمون العباد وللقوهن في قلوبهم السبحة إما يشككوهم في أصل الدين وفلاحيته وإما يشككوهم في شيء من تعاليمه وعذر على واحد منهم وعرف أنه انتقض عهده ويخير الإمام فيه كالأكثر الحرزين بين رسل وقتل ومن وشباة لأنه كأكل لا أمان له قدرنا عليه في دار ما بأي عقد ولا عهد إذا حكرنا بأن هذا الذنب انتقض عهده لسبب من هذه الأسباب لزم القبض عليه يلقى عليه القبض ويؤثر وحينئذ يكون كالأسير, كالأسير الحربي تقدم في اول الجهاد أنه إذا أسر من الكفار أهل الحرب أسير فالإمام يخيره الأسرى بين هذه الأربعة اما ان يقتلهم واما ان يمن عليهم واما ان يفاديهم باسرى المسلمين واما ان ياخذ منهم مالا ويخلي سبيلهم هكذا اسرى اهل الحرب فكذلك هذا الذي أُسِرَ في البلاد من أهل الذنب إما أن يقتله لأنه صدر منه معنقض أهده وإما أن يرسله إلى الكفار ويمنع عليه يقول أرجع إلى بلاد الكفار ويرأى ذلك مصلحة في المنع عليه وإما أن يطلب من الكفار أن يشتروه بمال وإما أن يقول نطلقه لكم وتطلقون لنا الاسر الذي عندكم أو الأسئل لا وما له كيف في الأخطاء قاله في الإنصار أن ماله جنيع ما يملك يتبغ غيئا فقدم لنا أن الهيئة محاصة له المسلمون بغير قتال فقدمت أمزلة ذلك وأن منها من الأمزلة المال الذي تركوه فزعا والمال الذي الذي غنمه المسلمون بدون ايجاف خيل او ركاب ومن ذلك العسر الذي ياخذه على الحرب التاجر ونصفه على اهل الذمه ومن ذلك الجزيه والخراج الى اخره فكذلك مال هذا الذي حكم بانتقاذ عهده يعتبر شيئا يصرفه مصالح المسلمين كما تقدم ولا ينقض احد نسائه واولاده نص عليه بوجود المسلمين من وجودهم لو تصرف به يعني لا يصرف الى نسائه وذريته ولو كان هو المسؤول عنهم والمنفق عليهم لكن هم في البلاد وقد أعطيناهم أمانا ولم يسجر منهم ذنب فنقولوا يبقون على أمانهم في البلاد وإذن علماء من يقول إنهم يصيرون سابيا ولكن الصحيح أنهم لا يصيرون وذلك لأن السبينا أخذ من أخذ بعد قتال إذا أخذ الذريه والنساء بعد القتال أصلحوا سبي المملوكين واما هؤلاء فإن أدخلناهم في بلادنا وأقربناهم وأمناهم لذا إذا صدر من كبيرهم ورئيسهم ما ينقض عهدا اختص النقض به ولم ينتقم عهد ذريته فيلقون نساءه وذريته يلقون في منهم الى ان يصدر منهم ما يجب النقم اما لو كان الذي صدر منه امراه فانها تعتبر كالمقتل او تعتبر كالمكلف منه فتقتل كما يقتل مقتل يعني لو أن امرأة منهم تعاطت مثلا أو اعلنت الزنا فإنه يقام عليها الحد الذي هو الجلد الرجل ولكن إذا هتنت المسلمين وتعطى لهم اعتبر ذلك مقبلا فتقتل وهكذا إذا صدر منها مثلة لله أو لرسوله او محاولة لقطع طريق أو إخاثته أو نهب أو, أو ما أشبه ذلك فتبرع منتقضا عهدها. أما الأطفال فلا يحكموا بنقض عهدهم بالمثلة لأنهم غير مكلفين. وليجب ذلك لو أن طهلاً من المسلمين صدر منه مسبة الله أو مسبة القرآن أو ما شبه ذلك لم يحكم بعقوبته بل يؤدى التأذيب الذي يردع في طفوليته فإذا بلغ وصدر منه ما يجب الرده أو استمت على ذلك فهند ذلك يعاقب وأما ما دام دون البلوغ امي صغيرا فلا ينتقض عهده بالمسبه إذا كان صغيرا ولا يحكم بردته ان كان مسلما فإن أسلم حرم قبله ولو كان شب النبي صلى الله عليه وسلم بعموم الحديث الاسلام يشب ما قبله وقياسا عن حربه اذا صلى الله عليه وسلم المساد بالإيمان قبل التوبة اجماع قال في الفروع وذكر ابن ابي موسى ان مساد الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل ولو أسلم استقر عليه في مستوع وذكر ابن الفنا في الحصان قال الشيخ تقي الدين وهو الفقيه من المذهب على كل حال من اسلم منهم قبل إسلامه وتقدم أنه لو أسلم بعدما تمت السنة وقبل تسليم الجزية سأقاطت عنه الجزية ولو بعدما استحقها منه المسلم، ولو ادعي أنه ما أسلم إلا هربا من الجزية تسقط عنه بعد إسلامه لأن الجزية على الكفار، لكن الخلاف كما سمعنا فيما إذا كان قد صدرت منهما سبت لله أو لرسوله أو للقرآن ثم أسلم هل تقبل منه التوبة والإسلام ويجب ما قبله ويغفى عما فعل أو يقال قد انتقف عهده وقد تحتم قتله لا يقبل منه الاسلام بل يقتل مهما كانت الحال سمعنا ان فيه قولان وهذا من قولان في المسلم نفسه المسلم اذا سبى الله او سبى الرسول عليه الصلاه والسلام هل يقبل منه التوبه اذا تاب ام يقتل بكل حال كثير من العلماء يقولون يقتل لان هذا ذنب أكبر ولانه قد يقول اني تبت وهو مصر على على مثبته ومعتقده ولكن لعل الصحيح انه متى تحققت التوبه من المسلم بقراء وكذلك عرف أن هذا الذنب أسلم عن قناعه أنه يسقط عنه القتل لأن الإسلام يهدم ما قبله ولأنه ما دخل في الإسلام إلا لأجل الأمان ومن أسلم سقطت عنه جميع العقوبات التي كانت عجبة عليه قبل الإسلام وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على اسامه لما قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فقال إنما قالها خشية السلاح قال أفلا شققت عن قلبه فيدل على أنه إذا أظهر الإسلام ودلت القرائن على أنه مقتنع بالإسلام يسقط عنه القتل فعلى هذا يمكن أن يقال هناك ثلاثة أقوال قول أنه يقتل بكل حال وقول أنه يحقن دمه بكل حال إذا كان دمه مثبة أو غيرها وقول قولاً أنه يفصل في من له قرائن تدل على صدقه أو قرائن تدل على كذبه فمن دلت القرائن على شيء من ذلك اعتبر بالقرائن فمن القرائن مثلا تكرر المسبة وا بذلك هذه قريبة على أن ذلك راسخ في قلبه فإذا قال أنا كذب لا إله إلا الله محمد رسول الله قيل هذا كذب منك بالأنس القريب تتنقص الله وتتنقص رسول وتستهدي بآيات الله وتستهدي بشريعته واليوم القبيل تقول أسلمت ما قلت ذلك إلا هردا من القتل فلا نقبل منك وكذلك المسلم إذا تكررت منه الردة أو تكرر منه الاستهزاء فإن ذلك يدل على أن هذا شيء راسخ في قلبه فلا يقبل منه هذه أكارينه اما إذا قامت قديمة نتدل على صدقه بخسوع وإخبات وكثرة بكاء وكثرة عبادة وكثرة لهجم بالاستغفار وكثرة قراءة القرآن وما يشبه ذلك وبعد عن الكثار وبعد عن مجالسة القادة بهالمشركين ومقاطعة لهم كل المقاطعة وما يشبه ذلك فان هذا قرينه على انه صادق فيقبل منه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الشيخ يجزا ويجزان منهم هل يرى احصانه او بكرته باقامه الحدود عليهم كما تقام على المسلمين وهذا إذا زنوا فيما بينهم إذا زنوا فيما بينهم فإننا نجلد منهم من لم يحصن ويرجم من أحصن وأما بالنسبة إلى زناه بمسلمة فإن ذلك يعتبر جدا يعتبر نقضا للعهد فيقتل بكل حق هذا يقول سؤاله هو يتعلق بالردة ذكرت ذكاته الأخي حديث فقال يكذب رسول الله فما حكمه ماذا عليه من جانبه هذا لا شك أن لو ثبتت عنده مقالة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يكذب الرسول أو يكذب رسول الله فقد افترى ولا شك أن هذا ردة عن الإسلام ومتى حكمت ردته إذا وجب أن يختتاب فإن تابه إلا قتل ضغ الناس والكتاب يسمون النصارى مسيحيين وقد سمعت الشيخ ابن حمايد رحمه الله ينهى عن تسميتهم بالمسيحيين ويقول نسميهم كما في القران النصارى صحيح هم يحبون هذه التسمية نسبة إلى المسيح وفي لغتهم يسمون المسيح اليسوع يقولون في نسبتهم يسوعي أبي يسوعي كل حال المسيح بريء منهم سواء كان سمه المسيح ويسوع بريء منهم والأولى أن نسميه النصارى كما سماهم الله وهكذا في اليهود نسميهم يهود ولا نسميهم كما يسمونهم أنفسهم إسرائيليين أو إسرائيل فالآن هم يقولون عن فسّم إسرائيل ويأخذ هذا كثيرا من العام يقول قالت إسرائيل وعند إسرائيل ويسبون إسرائيل يقولوا هذا خطأ لأن إسرائيل هو نبي الله يعقوب نسميهم كما سماهم الله أنهم اليهود وهذا يقول إذا فعل الذي شيئا مما, ينتقل... مما ينقض العهد ثم ذهب إلى بلاده قبل أن يمسك الامام قبل أن يمسك الإمام به، فهل الإمام يطلبه حتى يعاقبه إنما ذا الحكم عليه؟ هل كل إن كانت بلاده بلاد حرب، فقد لجأ إلى بلاد حرب من أصلها محاربة، وأما إذا كانت بلاده تحت ذمه المسلمين. وتحت عهدهم فإنه ما يسقط عنه ذلك النقف لأن ذمة المسلمين واحدة وبلاد المسلمين واحدة فعلى ذلك الإمام أن يضع الى الإمام الذي في تلك بلدة إذا كان بمن يقيم حدود الله وشرعه وان يقول لجأ إلى بلادكم رجل يقال له غلام هذا قد حكم بردته وقد انتقض عهده. وقد صدر منهما ما يجيب كفر فعليكم ان تقيموا عليه الحق لو وجد انسانا مسلما كتابا لو وجد انسانا مسلما كتابا من كتب اهل الذمه يعني انسان كتابا من كتب اهل الذمه ونعلم انها انها محرفه فهل يجوز له ان يقطعه أو يحركه حتى لا ينتشر بهذا الكتاب الفساد والضلال صحيح نقول نعم اذا وجدت كتابا معروفا انه مما حرف ولو كان انه من الكتب المنزله ولكن قد دخله التحريف والتغيير الكثير فاحراقه اولى وكذلك كتبه المحتويه على الضلال بل وكتب من, من ينتمي إلى الإسلام إذا كانت كتب بدع وكتب خراضات وكتب شركيات وظلالات من تمكن منها يحرقها صحيح ومثل ذلك انتجسس أو آوى جاسوسا هذه المقالة يذكر لا وردت في الشرح. ينتقر بها العهد ما تكلمنا عليها لأنها واضحة التجسس على المسلمين هو أن يتتبع أخبار أسرار المسلمين ويبعث بها إلى أعدائهم من الكفار حتى يعرفوا ما عند المسلمين من الأسرار ويبغتوهم أو يأخذوا ما عندهم من القوات أو ما اشبه ذلك وكذلك إذا آوى جاسوسا جاء جاسوس من بلاد الكفار وعواه يعني ظنه اليه وجعله ضيفا عنده يبيت عنده الجاسوس هو الذي يتتبع اسرار المسلمين ويهتدل غفلاتهم ويتتبع اخبارهم التي يسرقونها ليطلع عليها الكفار واعداء الدين حتى يقاتلوا المسلمين او ينتهبوهم او يعرفوا ما عندهم من الضعف او ما عندهم من القوه فالتجسس محرم على المسلمين هل من الرسول صلى الله عليه وسلم عدم التقيد بسنه من الحلق اللحاق وإسمال الثياب وغير ذلك تعتبر هذه معاصي ولكن اذا اقترن بذلك مسبه مسبه هذا يعتبر مسبه للسنه حتى ولو كان انسانا عاملا بها لو ان انسانا معفيا لحيته ولكن اخذ يسبها او يسب الاسلام في امره بالاعشاب اعتبر ذلك رده وتنقص للرسول وكذلك إذا رأيته مثلا قد قصر ثوبه إلى نصف الساق أو إلى ما فوق الكعب، ولكنه أخذ يسب الإسلام الذي جاء بهذا التقصير ويمدح الإصبال وجر السياب وما أشبه ذلك ويمدحه ويفضله على سنة الرسول في الأمر بال. بالتشمير ورفع اللباس وما أشبه ذلك يعتبر مثلا يصل للسنة يعتبر هذا سعبا للسنة ولو أنه ما عمل بما سد. هذا يقول إن الكثير من الاخوان بمجرد أن يرى أجنبيا غير مسلم فإنه يظهر العداوة ويحاول إظهار تنقيصه ولكن قبل ان يفعل هذا أحد من الاخوه ليحاول دعوته للإسلام وتعريفه به لإعطائه الكتب المترجمة المتوفره وكذلك بالأشرطة المترجمة المتوسرة فوالله الذي لا إله إلا هو إنه كثيرا منه إن كثيرا منهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام ولو علموا به لدخلوا فيه افواجا وحين يدخل احد منهم في الاسلام قد يدعو اهله الى الاسلام وكذلك اهل بلده بل ينتبه لهذا الامر جزاك الله خيرا لا شك أن, ان كثيرا من الذين يدخلون الى هذه البلاد وكذلك في غيرها جهلتهم بالدينين معا بدينهم وبدين الإسلام جهلهم بدينهم أنهم على جانب منه اخذوه تقليدا عمن دعاهم اليه بمجرد بما دعاهم أو وراثة عن الآباء والأجداد فصاروا متسمين غير متحققين لا يعملون بدينهم ولا يتركونه وكذلك بالنسبة إلى الإسلام ما سمعوا عن الإسلام بشيء إلا إسلام ولم تعرض عليهم أعماله ولا محتوياته ولا ادلته ولا مشروعاته ولا شيء من مخاسنه فلأجل ذلك ما يعرفون عنه شيئا فنحن لمسنا منذ سنوات منذ ان اشتغلنا في الاحشاء ياتينا اغراضا وياتينا جماعات يدخلون في الإسلام وسبب دخولهم نسالهم فيقولون راينا هدوء المسلمين واطمئنانهم فعلمنا ان دينهم هو الحق مجرد رؤيه مجرد رؤية اخترنا هذا الدين قارناه بحالتنا في بلادنا وما نحن فيه من اضطراب وما نحن فيه من تفرق وتشتت وهم وغم, وغم ورأينا الفرق كبير فعلمنا ان هذا بسبب الدين فاخترنا ان ندخل اخرون يقولون دخلناه بسبب من اقترنا به اقترنا بأناس ورأيناهم بمعاملتهم وحسن مصاحبتهم ووفائهم وأعمالهم وعرفنا أن الذي حسهم على هذا الإسلام وجانب آخرون قسم كبير آخرون يسلمون بالدعوة يكون جلساءهم من المسلمين الأخيار، فيشرحون لهم الإسلام وتعاليمه، فيهديهم الله بواسطتهم فيدخلون في الإسلام. قال هذا فاقتراح هذا السائل اقتراح وجيه ولكنه إنما يتوجه لحق الجهلة، أن علناهم ومبشروهم. فهؤلاء الغالب أنهم لا حلة فيهم إلا ما شاء الله ولكن لا ليأت يعني فقد وجد وجد كثير منهم ويمكن قرأتم ما نشر في مجلة التوعية قبل ثلاث سنين مجلة التي تصدر في أيام الحج السوداني كان أبواه مسلمان، ولكنه تأثر بمدرسة يدرس فيها وتنصر، وبعدما تنصر وشبع درس، صار من الدعات، وذكر أنه أظل حلقا كثيرا حتى بلغ الذين أخرجهم من الإسلام أكثر من أربعة آلاف مسلمين نصرهم ثم كان أبواه يدعو عنه الاسلام الإسلام ويمكي على ما حصل منه توفي أبوه يعني توفي أحد ابويه وهو على حالته بعد ذلك هداه الله وتاب وأسلم ورجع إلى الإسلام وذلك بواسطه احد الدعاه هناك في السودان أنه اجتمع به كأن كل منهم حاول أن يدعو الآخر ثم كل منهم جاء بقوته وبما معه ولكن صارت العاقبة للمتقين الغلبة للمسلم فلما كان قد تأخذ قد تعاهد إن غلت دخلت في دينك إن غلت دخلت في دينك هذا هكذا تنجت ولا يمكن الأمر بخلاف ذلك الحاصل ان الله هداه ودخل في الإسلام وبعد ذلك عاهد الله أن يدعو الذين أضلهم وأن يردهم إلى الإسلام في ما تتصل بأحد هؤلاء الجهلة أهدغ عليه الإسلام واسأله ما الذي حمله على اعتناق هذا الدين الكفري وبين له شيئا محاسن الإسلام وآثاره حسن معاملاته ونسخه للأديان التي قبله لا الله أن يهدئ ما حكونا سب الدين والرب إذ زعل من شيء إذا زعل من شيء وهل وهل أقدم به على الجهة المختصة أو إذا سكن أعتبر أنه ما أن أنه برئ موقفي أنا لو ما موقفي لو سمعت مثل هذا على كل حال إذا حصلت هذه المسلمة فواجب على من سمعها أن ينكر على ذلك وأن يخبر بأمره يخبر هيئه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يخبر المسؤولين في الإمارة أو في المحاكم أو نحو ذلك وإذا أخبرهم بريئة مسؤوليتهم أنهم يخبروا على الشخص ويتعهدوا عليه إما أن يتوب فإن تكرر منه لن تقبل توبة وقتل من المعلوم لأن إذا كان الولد النقص لله تعالى وليهود والنصارى يثبتون الولد لله وقد ذكرتم أن من أثبت لله صفة نقصا فقد انتقض عهده فكيف نأخذ الجذية من أناس هذا حالهم <تصفيق> <تصفيق> يقولوا لما كانوا على شريعة في زعمهم أنهم عليها وأنها شريعة سماوية من شريع إقرارهم على يهوديتهم ونصرانيتهم ولو كانوا يقولون إن المسيح عيسى بن الله وان عزير ابن الله يقولوا لما كانوا على هذه الشريعة التي يدعون أنها منزلة وأنها لم تنسخ أقررناهم على ذلك لاجل المصلحه التي ذكرناها لما تقدم وملو من أن ثبت الله تعالى أنها يعني أن التي ذكروا أنها صفات النقص الظاهرة فإثباتهم هذا شيء من عقيدتهم النقص الذي ينتقل به عهدهم هو أن يتجدد من أحدهم شيء من المسبة غير ما كان من عقيدتهم التي أقربناهم عليها لو شخص شخصا شكت المسلمين كبعض المستشرقين وجدته في بلده وحانت لي فرصة في قتله لأريح منهم مسلمين هل يصح ذلك وخاصه أنه في بلده ليس معاهدا صحيح من من على على قتل يا علمت أنه إذا أحضرت به لا يقام عليها الحج وأنه ساعد في الأرض بالفساد وأنه قد اضل بشرا كثيرا وقد نصطر وقد نشر كما يسمي نفسه وأظل من أظل من خلق الله اوقع من أوقع وشكك في الإسلام ودعا إلى النصرانية وترى صرى او تهون بسببه حلق ثم مع ذلك فهو ليس له عهد ولا همه فالقتل هذا واضاحه المسلمين منه فيما مع العلم بانه مصر على ذلك فيه اجر كبير لكن ان خشيت انك اذا قتلت قتلته وهنت وعزلت لك ان ترضى بنفسك وحسابه على الله الله ينتقم منك فأما إذا وجدت أنه لا يترسل على ذلك شيئا وليس له عهد فيما بين بلاد المسلمين لا بأشياء ولو عمل ذلك في بلاد المسلمين أتدر هذا ردة ونقضى العهد كما تقدم يقول يوجد من بعض النساء اليهود والنصار من تتعرى على الشواطئ وغيرها فهل هذا نقضى للعهد أم لا مع العلم بان فيه فتنه لشباب المسلمين وهذا و وازواجهم من الرجال معهم فما حكمهم لا شك يؤخذ عليهم العهد ان يتقيدوا بتعاليم المسلمين فمن تعاليم الإسلام التي تؤخذ عليهم والتي واجب تؤخذ عليهم التستر فاذا إن صار يفتنون الشباب ويتعفن استعر إلى اليوقع الفتنة برعاد ناطق العهد فيرفع بعمرهم هل ينقض عهد ذمي تحوله إلى الإلحاد أو الوهنية من نصرانية أو يهودية اختلف هل الكفر ملة واحده أو ملة شتى؟ ونحن نحتاره يعني الإمام محمد يحتار من الكفر من إلى وعلى هذا فإذا ارتد المسلم إلى يهودية أو نصرانية خرج من الإسلام ارتد اليهودي إلى نصرانية أو النصراني إلى مجوسيه أو المجوسي إلى أبوذية أو ما يشبه ذلك يعتب يرى المذهب عندنا أنه إذا تهود النصراني قيل له, له إما أن تسلم إما أن ترجع إلى دينك لا نترك تك وكذا الأكثر فيقتل إن أصل يعتبر انتقض عهده لأن شرائعهم متباينة يعني معلوم أن كل منهم يظلل من الاخر وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فما دام أنهم متباينون وكل منهم على يبرعوا من الآخر فبلا شك أن هذا نقض للعشر ما حكم أصحاب الطبق الذين يدعون إلى الكبور والبدع هل لو قدرنا عليهم نريح المسلمين من شرقه اصحاب الطرق هؤلاء هم يسمون الصوفيه غالب من يغالبوا من يسعى في ذلك هم المتصوفه لكن هم في الاصل يدعون الإسلام ما يعترفون بانهم على غير دين الاسلام بل يدعون انهم من الذين يوسع دائرة الإسلام يمجحون طرقهم أننا نحن الذين أدخلنا الخلق كثير بعد اليهوديه والنصرانية في ونحن الذين أقنعنا للملحدين حتى دخلوا في الإسلام ونحن نحن نقول إنكم تظهرون الاسلام بكولكم تصلون وتذكرون وتصومون وتتلفظون بشهادتين ولكنكم ابطلتم طريقتكم بهذا الفعل وهو تعظيمكم للقبور وصرفكم العباده لها فبذلك كفرتم مشركين واذا ثبت لنا عن شخص بانه يعبد القبور يعني يذبح لها ويدعو الى الذبح لها ويعظمها ويرفع بامرها ويعتكف عندها ويهتف باسماء المقبورين ويدعوهم من دون الله او مع الله فانتم يروا مشركين واذا فنقيم عليهم الحجه قبل ذلك نقنعهم بضلال ما عندهم لهم شبه فاذا اقنعناهم ورددنا شبههم بالادله الواضحه واصابوا بعد ذلك قاتلناهم وهذا ما سلكه ائمه الدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره ما عنده بقتال حتى اقنعهم بعصفه ما ندري ما قصدهم من هذا التقريب آل المراد مثلا أنهم يتقاربون بالأرجان حتى إذا خلطوا رأى هذا عمل هذا فيحصلوا التعرف من هؤلاء على الإسلام هيدخلون في الإسلام فهذا مقصد حسن فإن كانوا يريدون يقولون يا مسلمون خففوا من ديانتكم حتى يعرفوكم ولا تشددوا في التكفير ولا في التقليل ولا في القتال ولا نصارى خففوا أيضا واندمجوا حتى يكون هؤلاء لا مسلمون ولا غير مسلمين وهؤلاء لا مسيحيون ولا غير مسيحيين الذي يقصد هذا